تبوسني في نيه البوسه في لتفره يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلم يتحقق تبوسني في نيه البوسه في لتفره يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلم يتحقق خلي الوداع من غير وبس عشان يفضل عندي امل خلي الودا من غير غلب عشان يفضل عندي امل وبلش يستني الستات جمالات وجمالهم ساحر فتات عايشين في الكون اظهر بنقطف منها الوقت اللي جمال لها في ابتسابة محتارة محتارة محتارة باللول وبرجان ولا الشفايف الحلوى يا باراوة عالي الوساطة اتش اها لكن اللي جمالها فانيها النظام بالكون شاليها من بالي ما تشغل قلبك إن جتنا vi läste busniper när vi avlöst buskarna i sin mard. Inte inte om du gav mig avlöst قد البصق لا يتزعل يمكن فيهم سرجال يا ولبيح الموت خلي الوداع من غير أوب عشان يكون نادي خلي الوداع من غير أوب علشان يكون نادي كتر الدلال زاد في جمالك خطوتك الحال في أعوام سكران لهدل دلال فتان اخجي اخجي للقصال قلت يا نوري لعيد وصفك اجيب منك الورد والاسمين اتقتلوها الخدين لكن اللي جمالها فعل نظارا ما بتهنش عليها من بعد ما تشغل قلبك إن جت نحيتها تولك تولك تولك رشت غصنك لا نياكل غصنك لا انت فات انت فيهم ترجال يا قلبي قلوي فات بلشت بوسني فارا دي البصاب اللي يتفارا يمكن تومت يرجع لي والقلب حلم ويتحارا خلي الوداع من غيره بس علشان يكون عندي امل خلي الوداع من غيره بس علشان يكون عندي أمل Oh